يا الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ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 السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من ثروة أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينا وما لها وما لها من فروج أَفَلَمْ يَنْغُضُوا إلَى السَّمَايِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاها وَزِيَّانَهَا وَمَا لَهَا مِن والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج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 بَلْ حَصِيدٌ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٌ لَهَا الطَّلْعُ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ يُحْيِي الرَّحْمَنُ وَمَا لَكُم أصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإكوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وعاد كذب الرسل فحق وعيد أفعيد وَلَقْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدٍ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 نفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء كل نفس مع سائط وشهيد لقد قلت في غفلة من هذا فكشف ما عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي أفيد همم كل كفار حميد منع للجميع غير معتدم مريب الذي جعل مع الله إلى آخره الطيام في العذاب الشديد قال قريء ربنا ما أكغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تتصموا لذي وقد قد. لَمْ تُوَالِيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبْدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظُلَامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهْلٍ فَلَكِ وَتَقُولُ هَالْمِمْزِي وَأُسْرِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ لِلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهدتنا قبلهم من قرنهم هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد فنقضوا قَبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إن